إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ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 وأن قل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا امينا الارض يبوعا او تكون لك جنته نخيد وعنا بها فتفدي الرجال ان اره لالا تفجرا او تسكت السماء كما زعمت لَئِنَّ نَكِفَاً أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَا أو يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّمنَ لِرَقِيِّكَ حَتَّىٰ نُزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَّقْرَؤُ قل سبحان ربي ان كنت الا بشرا ورسولا وما منعن عن الله بسرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني بَيْنَكُمْ إِنَّ نُغْكَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا